فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولد شيبا السماء من فطروا به كان وعده مفعولا إن هذه كذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله فضا حسنا وما تقدمون لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدمون من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله رسول رحيم